سورة الرعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم رأت الك آيات الكتاب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 وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجِبُوا قَوْلَهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار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 لَهُمْ مُعَاقِبَاتٌ مِّن بَيْنِهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَْسِنُ الصَّواعِقَ فَيُصيب بِهَا مََّ شَ وَهُم يجَدونَ في اللهِ وَوهو شَديد المِعَال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا, إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات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 أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السين زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كَذلِكَ يَضِْبُ اللههُ الحََّّ وَ الباطِل فأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذهَبُ جُفَ آ وَأََّا مَا يَنفَعَّ سَفَيَمْكُثُ فيِي الأرض كَذَلِكَ يَضْربُ اللهَّهُ الأأَمْثَال. للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إنما يتذكر أولو الألباب الذين ينفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والَّذينَ صَبَر بتِ غَ أَجهِهِ رَبِّهِم وَقامُ الصَّلَةَ وَأَنفَقُ مِماا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 قُل انَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن أَنَابَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ الله تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ تُبَارِكُ لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ كَذلكِك أْرسَلناكَ فيِي أَّة قد خَلَْ مِ قبلهَا أمَمُ للتَتلْل عليهلَيهِمُ الذي أَ حَنَا للتَتلل عليهلَهِم الذي أَو حَن إلَكَ وَهُم يَكفررونَ بالِالَّحم قُلْهُو رَبّ ل إلَه إِلا وَعَيهِ تَكلت وَإلَهِ مَتَاب.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 وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله مَا يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذين علوم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَقْصًا مِنْ أطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ